لا أقسم بهذا البلد وأنت تحل بهذا البلد ووالد وما ولد لقد خلقنا الإنسان في كبد أيحسب أن يقدر عليه أحد يَقُولُ أَهْلَكْتُمَا مَنَ اللَّبَدَا أَيَحْسَبُ أَن لَّمْ يَرَهُ أَحَدٌ أَلَمْ نَجْعَل لَّهُ عَيْنَيْنِ وَلِسَانًا وَشَفَتَيْنِ وَهَدَيْنَاهُم نَجْدَيْنِ فَلَقَدْ وَمَا أَدْرَاكَ مَا فك رقبة أو إطعام في يوم في مسقبه يتيما ذا مقربه أو مسكينا ذا متربه ثم كان من الذين آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة